هو ياسوع و مريم كيف الجاو و كيفش و كنتمنى انك تكون فهمتين الى انه ثلاث خمئة شواء كندوية كن مرسي اي واو صراحة معرف كيفش نظر صراحة انو لا معرفت اني شويه من شوية حشمانه شويه هادي ماشي حشمانه حيتاش كنهضر على ديانه ولا ولا ما عنديش مشكل حشمانه لان سي لا بروميير فوا كنهضر يعني ما عمرني <تصفيق> <تصفيق> انا نقدر نعاود لك لوستوار ديالي تقريبا تقريبا ملي كنت صغيره عندي ديك سنين كنت ساكنه في واحد المدينه هي مدينه بني ملال كانوا المسلمين بزاف تقريبا ما عقلت على راسي انني صليت وبابا كان ديما تيقول لي صلي ديما تيقول لي صلي سير الجامع علاش ما كتمشيش علاش هادي علاش هادي قلت له لا ما عندي شي حاجه نديرها ما كنرتاحش فهادي عندي 10 من بعدها بديتك ندخل الانترنت وانا ندير الديانة المسيحية دخلت الموسيقى المسيحية عجبوني صرتوا الاغاني المسيحية باللغة المغربية العربية عجبتني بزاف لك مني دخلت بحلة ارتاحيت ومني بديتك نصفر للمدينة الصويرة بديتك ندخل الكنائس منك ارتاح بسي شيك منك ارتاح بسبب يعني ما اقدرش ما اقدرش حاجة كتير. قد ضرني في قلبي بزاف وكنتمنى انك تقول لي شي حاجه اللي هي هذه مايك بليز هجي اش كاين شي كيف دابا واحد كاتب لي ما تيقوش لا تسمع اي اي اي اي اي يا مرحبا مرحبا بك انا بغيت غير للا كينشي حاجة يعني إذا بغينا نهضره مع الأخت يعني بصراحة بهذا قلت فعلا هو كين بعض الخوف ولكن مشي قاع الناس كي خافوا ولكن لأنه هي مسألت كيني صراحة شي حويش مفهمته مشي صراحة أختي إذا بغينا نهضره يعني واقعيين دفع كمثال إنه ميمكنش ميمكنش نجي ونحكم أولاً تكت هضري في موضوع حساس وكنتسمعوا الكلام إحداك كيفاش؟ كيفاش غادي تقدري تقولي قدام داركم انا راجق خواب باسا وهذا وهذا داركم ولا ما عارش كنتسمعوا الصوت السلساء ضروري عشنو اشنو اللي ما عجبهاش في علاش اشنو اللي خلاها تخرج من الاسلام ماشي بالضرورة عتلوس نو ما كان انا على الناس منها ما ما تعرف ماشي بالضرورة لان هوك هدا سمع الله نو من احضر عائلتها اناس اللي كلهم بغو يعرفه ورا صغيف صغيف احنا ما كانش كو مكان فهمتي. كان الله هو اللي اللي كي ماشي شي وحده اه اه الاخت غيتا دات ريسانت عرفت انا كنت حاس انه غيتا غادي تحضر معا كنت عارف غيتا غادي تحضر معا وكنت غانقول انا الغيتا تكلمي معاكم كوان ينفي معا ينفي غادي تفهمه كتر مني هنا يا باش ن... اه؟ المهم اه في ديلا بقي معانا در موضوع ماشي س ماشي سالك ستسمعيه لنا ونسمعو ليك يا سيسا انا سمعت يا عطلوس انا سمعت شي سيدة معك قلتك ما عندهم ضامير سيسا انا سمعتها غير هو بغيت نقول لك الاخت الاخت الفيديلا نصنبا ديكو بغيت اللي بغيت نقول لك احنا يعني ماشي هنا ماشي لاش ممكن لاخي واشتهاد العبد المودندي بلكي هادر معاك انا نعطيك التليفون ديالي ونتلقى معاك ما كان الحمد لله ما عندي السوق يلكن امن داك اللي كان امن بيه ولي غي يحميني مش شي واحد اخر لي اللي غي يحميني غير هدري معانا بصراحة وقولي الهدراك بصراحة ديك ساعة للقاو للقاوش ارضية تحوار معك ايلا بقى ديك الدخلي وقدخرج من الهدراك ما غير مش اوكي اوكي شمحي لي غيتا نعاودي نسمعها انو تحفوها ونعطيك المايك جي تا غيتا اوكي اوكي غيتا اوكي نعطيوها نعاود نسمعوها وديك الساعه خدي المايك خدي فيديلا السلام عليكم اسمح لي قلتي لي ان حدايا دونك انا زعما بنت حساسه وحدايا زعما لها فامي ديالي وكيفاش كنهضر مع حداهم انا حدايا امي ديالي صديقه ديالي تقريبا هي اللي شجعتني كاع باش ندخل لهنايا وهي اللي وراتني كاع باش كيفاش ندير وانما قلتي قالت حق الناس ما هادو ما عندهمش ضمير عليكم نتوما دويتي على شي واحد صيفط لينا صيفط لينا انه هذه راه كتفلا انا بقى في الحال هادشي علاش دويت انا نهائيا ما دويت شي حاجه اللي هي عليكم هناك اما انا داخله بصدق و لم ادخلت حتى واتقه في نفسي وعارف رأسي ماذا نفعل يعني حتى هناك شخص ما يدخل فيها ولا يقول لي اشي حاجة انا عندي حرية ديالي كان عارف كيفاش ننسي رأسي ما بغيت لي ساعدني لذا هناك شخص ما يجي يقول لي اجي تفلي علاده ولا تفلي معك تشي حد ما اقدرش لما قدرت شي حاجة وقلبي بغاعة واخا اخد مايك <تصفيق> اوي اوي شكرا شكرا اختي السيصة احوالكم السلام نو لا لا خلي اعترس خليها خليها مت غير خليها خلي السيدة غادي نسمعها لانه ماشي هي غير جات و... وخرجات من الاسلام او الاسلام جاه يعني دين شي شوية متناقي هي ما فهماتوش احنا بغينا نعرفه شنو ما فهمات فيهش باش نقدره نمشيه معه الوحد نفوته معه هادك كي نقوله فترة التعرف اصلا نتعرفه عليها والتعرف علينا وديك السعاد غدي بقى نقاش غيب داني قاش فهمتين يا عوي السلسة غيب لانه دابا المشكل دينا نقول لك المغاربة عندهم واحد مشكل كي دابا قد لقى اللي كي هدر من داك اللي كي و دك اللي حدا دك اللي كي هدر كي خاف الاخر اللي حدا اللي يعني نامبوخ تكوا ملون هدك فهمتيني انا كن كن امن بالحوار اذا كن الانسان كي من الهدرة ديره كي يبان نستنيو من انا كن من الله كن من الله بي انسيوه لانه الخوف را عنده وشي تفاشير تدخل ما غاديش نزال بخوف مشيكي بشكي تسحبك بشي مستر نيومان بخوف فيها عوامي نفسية في عزاب المهم اخت فضيلا بقي معنا غد ندوز الاخت غيتا انا غير نرسو عليك تهضري لينا اش نقول جاك في الاسلام ما من صغرك قلتي اشوك خوان ديو اشوك خوان ديو le tout puissant le mhm euh هذا ماشي موضوع سي ماشين عاوتاني غنرجعوا اكواتشي كوا اكواتشي سي نو سلام المسيح سلام و نعم عندي الصوت دابا اوكي المايك صافي تقطع اخويا فويس لاباس عليك كبقيتي شويه مع الصحيحه <تصفيق> اوكي ا فيدلا اختي مرحبا بك مرحبا بك في الغرفه عندنا غرفه مغاربه علمانيون ومسيحيون و ربي يبارك خويا فويس ا دابا المشكله قلتي اختي خرجتي من الاسلام انا بغيت واحد الحوار بسيط معاك و كانت قيتي تعطيني اشاره يعني واش انت كتقولي كت ان يعني ماشي فهمتيه و منه فعلش ما حاولتيش أنك تفهمي الدين ديالك أولاً عاد تمشي الواحد تقلبي على واحد الدينة أخرى ولكن هذا الاسلام هو الحق ما فكرتش بأنك تكوني ممكن تكوني غالطة؟ ما عمرت عرفتيه؟ والوالدين ديالك مسلمين الوالدين ديالك مسلمين ويونا لأنك تتغيري بالمغربية ممتين مغربية بحنة فا اكيد غادي تكون غادي تكون من خلفيه اسلاميه بحالنا اذا كيفاش ما حاولتيش في الاسلام يعني اللي هو الدين ديال الاباء والاجداد وغادا كتقلبي في ديانه اخرى او معتقد اخر ما خفتيش ان الدين الاسلام هو الحقيقي وانه هو اخر الديانات السماويه والرسول الذي اتاه هو اخر الرسل المبعوثين آه، ممكن إذا لماذا لم أفكرتش تعرفي الإسلام جيداً عاد تقلب في،, في المسيحية طب هنا السؤال لأن أنا اللي كان عرف أختي في ذيلا قلبتي، عرفتي الإسلام جيد مني قلبتي في الاسلام كتشفتي شي حاجة؟ شنو عرفتي في الاسلام. انك الزريعه رائد في ديلا الا كنتي لقيتي شي حاجه خايبه في الاسلام قلتي دابا انت قلبتي مع انك غير هذه واحد الشويه قلتي لي ما عمرني عرفت الاسلام فهمتي دابا قلتي قلبتي دابا ملي قلبتي ميرسي رائد دابا ملي قلتي قلبتي شنو شنو كتير شفتي في الاسلام اللي ما عجبكش لانه اختي حنا الناس اللي, اللي دخلتي عندهم هنايا كلهم يعني كاينين كل المسيحيين وكاينين اللادينيين كلهم كانوا مسلمين ومسلمين حقيقيين وخرجوا من ديك الاسلام بعد ما بحثوا وكثر شافوا ويعني تاكدوا 100% ماشي حوايج ما, ما عجبوهمش في الاسلام عاد مشاو كيبحثوا على حاجه اخرى فكيف شختي انتي مع امرك عرفتي في الإسلام بتاشي حاجة وغامرتين راهدين راه ماشي لعب هاد المعتقدات شي وش انتي تقم تقمري بحياتك تقمري بالأبدية ديالك ولكن الإسلام هو الحق تكفري بغتي تكفري انا كيف ما تكلمت معكم غامل صغري وانا كنرتح فيها كيفاش كيف فيها وانت يا مسلمه علاش كنتي معشره مع واش كتعيشي فشي بلد اجنبي مثلا المسيحيه كفر بالنسبه للمسلمين انا كنتحدث معك دابا باللسان ديال, ديال ديال ديال وحده ديال اي وحده ممكن, ممكن اي مسلمه يهضر معك بهذه الطريقه فهمتيه منطق اسلامي لانتي دابا ماشي مسيحيه انت عاد باغا تعرفي فقبل ما تعرفي اختي على المسيحيه أولا من الديانه التي انت فيها باش تكون واحد باش ماشي تدخلي للمسيحيه وتجلسي مثلا واحد في الإسلام يقول لك لا هذه المسيحية ها كيف وانا اريد ان نقول لك شنو كان في الإسلام وعادي بدأ يعطيك شي حويج انتي ما عمرك عرفت ايوم اللي حقاش انتي ما كتعرفيش الإسلام وما عمرك بحتي فيه وما عرفش شنو اللي شنو اللي يصلاح شنو اللي ما يصلاحش فيه واشفهم زي انا دبا أنا, انا خايفة عليك من هات التجريبة انا لفاميديا لي كلها مكلخة اه مشنا هي مخ... اه مخلطة كلها مخلطة كذلك كيفاش مخلطة عندما مجوجين بمسيحيين مثلا اسمحوا لي أنا طولت معها ولكن ضروري يخسني باش نعرف يعني الواجهة ديالها فين غادا مايك واخر انا قد نعطيك المايك ولكن قد نعطيك واحد النقطة بريتك تحدديهم لي يعني وتضحيهم لي باش إذا بريتي تعالوا معك ممكن تشيبوا مشكل مرحبا بك غيره كان برينا نعرفه أولا شنو بحتي ثانيا شنو اللي انت قلت لي كنميل كان المسيحية شنو اللي كيعجبك في المسيحية لانها ممكن يكونوا كيعجبك غير شي مظاهر ورا ما شو هذا كوال فهمتي لك يعجبك غير شي مظاهر اتقدري جي واحد انا متكسرش في شي حويش في الاسلام حتى هو ما يعجبك فهمت يا اختي في ذا لا نعرف شنو اللي خليك تيجلبك المسيحية وقبل ما تتجاوبيني على شنو اللي خليك تيجلبك المسيحية تقول لي اولا شنو اللي ما في الاسلام نقولو انت ما عرفتيش الاسلام نهائيا ولكن دابا انا كتبتي لي انك قلبتي فانا بغيت نعرف شنو قلبتي وشنو عرفتي اوكي خدي المايك ولا فويس عطاك المايك كنتمنى فويس تخليني معاه واحد, واحد كان ممكن اوكي اذا مهم خذ المايك هل تسمعيني ذا باياك عالو اختي شكرا بزافة على هذا من هذه الحاجة الوحدة يعني انا جيت ودخلت قريبا يعني انا اصلا كنت عيشة واحد الوحدانية ما عارفش اشنو اشنو غندير اشنو غنقول اشنو عادي بالنسبة لي اقلت لك انني بحت ماشي بحت ادخلت الانترنت درس الديانة الإسلامية والديانة المسيحية كنت رأسي انا كرتاح في الديانة المسيحية لذلك ما عندي ما غندير ندير اما من سبيل العائلتي كيف قلت تكررها مخلطة لا يمكن لها عندي, عندي لفامي ديالي نص ملحيدين عندي نص مسيحيين عندي نص مسلمين لذلك هذا شي انا كبر فيه من صغري ولو ما كبرتش مع والدي اللي هو ما اللي هو ما جنبا هاد المساجة اللي كيتلاحوا بحالك جنبا اللي هما مسلمين لذلك انا ماشيت ماشي طلبت منك انك باش تقولي لي انتي ما خايفاش ولا لاش ولا ما خايفاش اجيتي من الديانة الاسلامية واغيتت الدخولي لها ديانة اصلا جامي كنت يكونت مسلمة باش ندخل ديانة المسيحية نقدر نقول لك انا مسيحية مما عارفة في هاتي شي حاجة لذلك انا كنقلب على شي احد اللي يكون وانيز دياني مما كراتش ما يكونش في, في, في البالتورك مكرتش يكون ديالي نتعيطه نطلقه و نكونوا صحاب يفهمني نفهمه و هادشي هو اللي بغيت وعلى ريتا ممكن لك تاخد المايك باش نسمعك عافك لان تقريبا انا دو اخر نقاش معايا لان وصلوا شي ميساجات معجبوني ايش لاش اش يا غيتا غادي نعطيك انا من اللولك تقادي نخلي الحيوار بين غيتا و فيديلا غايت غير هو أختي عفك رمزان مودحتيش الأمور ديالك مزيان يا شوفي عفك آفة ديالا سدي سدي البيم ديالك سدي واش عرفتك تسدي البيم ديالك سدي البيم سدي عرفتك كيفاش سدي حسن أنا غنخلي النقاش بينك وبين أخت بنت بحالك بحالها غيتا را عرفتي يعني وفهمت لي انا عرفت غيطة كيفاش دير يعني غاديت عرف تواصل معاك وغاديت عرف كيفاش تقدر معاك باش مات هي غا تفاهم ما كانت بنحسن مني انا يع. واحد الحاجة عندي سؤال انا بين قوسين بين قوسين قلت هي عندك في العائلة ديالك انا غا من بعد غا نعطيه غيطة سي جي سبعمية وخمسين غا تسمح لينا غادي نخليه الحوار بين غيطة وفي ديلا صافي ولي, ولي قال شي حاجة خيبة في التكست ولا درزة غا بتاتر سلاب برومير فوخلي واتتكلم ما غدش نجي ونحكمو عليها انا السؤال اللي عندي اختي فيديلا علاش الناس اللي قلتي ملونتو غاش ديالك هما مسيحيين علاش ما علموا قوالوا على المسيحية اهد الشي اللي بغيت نعرف المهم اه بش يكو بش اذا قالك شي واحد شي كلمه خايبه قوليه ليها تيكس وانا نبونسي واللي قال ليها شي كلمه ولا اسمو خليوها الله يخليكم خليوها تكلم خليوها تكلم شنو ها شنو غادي تقول ها واش شتي وي ولا شفتها خرجت peut-être واش حرجتها بهذا السؤال ديال علاش ما عرفتش انا شكيت فيها وما بجوج بوتيتر بوتيتر الهضره ما نعرف ما نعرف بوتيتر دابا عتروس هو القضيه تاع شي حاجه في الهضره ديالهاوي ولكن بوتيتر بلوس يعني بلو غاف ك غير هي غير بغات ولا, ولا ما عرفتش